ثم قام بين يدي وقال أولو أقول أني أسأل الله تعالى بقاء الملك أعلى الأبد ودوام ملكه أعلى الأمد لأن الملك قد منحني في مقامي هذا محلا جعله شرفا لي على جميع من بعد من العلماء وذكرا باقيا على الدهر عند الفكماء ثم أقبل على الملك بوجهه مستبشرا به فرحا بما بدا له من وقال قد عطف علي الملك بكرمه وإحسانه والأمر الذي دعاني إلى الدخول على الملك وحملني على المخاطرة في كلامه والإقدام عليه مصيحة اختصرته بها دون غيره وسيعلم من يتصل به ذلك أني لم أقفر عن غاية فيما يجب للمولى على الحكماء، فانفتح في كلامي ووعاه عني فهو حقيق بذلك وإن هو ألقاه فقد بلغت ما يلزمني وخرجت من لوم يلحقني قال الملك يا بيدبا تكلم ما شئت فإني مزل إليك ومقدر عليك وسامع من حتى أستفرغ ما عندك إلى آخره وأجازيك على ذلك بما أنز أهله قال بيتباء إن وجدت الأمور التي اختصت بها الإنسان من بين سائر الحيوان أربعة أشياء ويجمع ما في العالم هي الحكمة والعثة والعقل والعدل والعلم والأدب والروية داخلة في باب الحكمة والحلم والصبر والوقار داخلة في باب العقل والحياء والكرم والصيانة والأنفة داخلة في باب العفة والصدق والإحسان والمراقبة وحسن الخلق داخلة في باب العدل وهذه هي المحاسن وأضادها هي المساوة فمتى كملت هذه في واحد لم يخرجه النقص في نعمته إلى سوء الحظ من دنيا ولا إلى نقص من رقبه ولم يتأكثف على ما لم يعن التوفيق ببقائه ولم يحزنه ما تجري به المقادير في ملكه ولم يدهش عند مكروه فالحكمة كنز لا يفنى على الانساء وذخيرة لا يدرب لها بالاملاق وحلة لا تخلق جدتها ولذة لا تصرم مدتها ولئن كنت عند مقام بين يدي الملك امسكت عن ابتدائه بالكلام فإن ذلك لم يكن مني إلا لهيبته والإجلال له ولا عمري إن الملوك لأهل أم يهابوا ولا فيما من هو في المنزلة التي جل فيها الملك عن منازل الملوك قبله وقد قالت العلماء إنذم السكوت فإن فيه السلامة وتجنب الكلام الفارغ فإن عاقبته الندامة وحكي أن أربعة من العلماء ضمهم مجلس ملك فقال لهم يتكلم كل منكم بكلام يكون أصلا للأدب فقال أحدهم أفضل خلة العلماء السكوت وقال الثاني إن من أنفع الأشياء للإنسان أن يعرف قدر منزلته من عقله وقال الثالث أنفع الأشياء للإنسان ان لا يتكلم بما لا يعنيه وقال الرابع اروح الامور للانسان التسليم للمقادير واجتماع في بعض الادنان ملوك الاقالين من الصين والهند والفارس والروم وقالوا انبغي ان يتكلم كل منا بكلمة تدون عنه على غادر الظهر قال ملك الصين انا على ما لم اقل اقدر مني على رد ما قلت قال ملك الهند عجبت لمن يتكلم بالكلمة فإن كانت له لم تنفع وإن كانت عليه أو بقت قال ملك فارس أنا إذا تكلمت بالكلمة ملكت وإذا لم أتكلم بها ملكتها قال ملك الروم ما ندمت على ما لم أتكلم به قط ولقد ندمت على ما تكلمت به كثيرا وسكت عند الملوك أحسن من الحذر الذي لا يرجع من إلى نفع وأفضل ما استظل به الإنسان لسانه. غور أن الملك أطال الله مدته لما فسح لي في الكلام وأوسع فيه كان أولى ما أبدأ به هو أغرض أن تكون ثمرة ذلك له دوني وأن اختصه بالفائدة قبلي على أن العقبة هي ما أقصد في كلامي له وإنما نفه وشرفه راجع إليه وأكون أنا قد قضيت فرضا وجب عليه فأقول أيها الملك إنك في منازل أبائك وأجدادك من الجبابرة الذين أسسوا الملك قبلك وشيدوه دونك وبلوا القلاع والحصون ومعهد البلاد وقادوا الجيوش. واستجاشوا العدة وطالت لهم المدة واستكثروا من السلاح والقراء وعاشوا الدهور في الغطة والسرور فلم ذلك من اكتساب جميل الذكر ولا قطعهم عن اغتمام الشكر وعمل الأحسان فيما خبروا والرفق فيما غلوا وحكم السيرة فيما تقلدوا مع عظم ما كانوا فيه من غره والغره اسم من الاغترار وانك ايها الملك السعيد جده الطالع كوكب السعبة قد ورث ارضهم وديارهم واموالهم ومنازلهم التي كانت عدتهم فاقمت فيما خولت من الملك وورثت من الاموال والجنود فلم تكن في ذلك بحق ما يجب عليك بل فغيت وضغيت وعتوت وعلوت على الرعية وأسأت السيرة وعظمت منك البلية وكان الأولى والأشبه بك أن تسلك سبيل أسلافك وتتتبع آثار الملوك قبلك وتقف محاسن ما أبقوه لك وتطلع عما عاره لازم لك وشينه وافع بك وتفسن النظر برعيتك وتسن لهم سنن الخير الذي يبقى بعدك ذكره ويعاقبك الجميل فخره ويكون ذلك أبقى على السلامة وأدوم على الاستقامة فإن الجاهل المغتر من استعمل في أموره البطر والأمنية والحازم اللبيب من ساس الملك بالمدارات والعفق فانر أيها الملك فيما القيت إليك ولا يسألن ذلك عليك فلم أتكلم بهذا ابتغاء غرض تجاديني به ولا معروف تسوقه إلي ولكن أتيتك ناصحا مشفقا عليك فلما فرغ بيدبا من مقالته وقضى منافحته أوغر صدر الملك فأغلظ له في الجواب استصغارا لأمره وقال لقد تكلمت بكلام ما كنت أظن أن أحدا من أهل مملكتي يستقبلني بمثله ولا يقدم على ما أقدمت عليه فكيف بك مع صغر شأنك وضعف منتك وعجز قوتك ولقد زاد عجب من إقدامك عليه وتصلبتك بلسانك فيما جاوزت فيه حدك وما أجد شيئا في تأديب غيرك أبلغ من التنكيل بك. فذلك عبرة وموعظة لمنعه عساه أن يبلغ ويروم ما رمت أنت من الملوك إذا أوسعوا لهم في مجالسهم ثم أمر به أن يقتل ويصلب فلما مضوا به فكر فيما أمر فأحجم عن ثم أمر بحبسه وتقييده فلما حبث أنفذ الملك في طلب تلاميذه ومن كان يجتمع إليه فهربوا في البلاد واعتصموا بجزائر البحار فمكس بيدابا في محبثه أياما لا يسأل الملك عن ولا يلتفت إليه ولا يجسر أحد أن يذكره عنده حتى إذا كان في أحد الليالي سهد الملك سهدا شديدا وطال سهده فمد إلى الفلك بصره وتفكر في تفلك فلك وتفلك هو الاستدارة و فكر في حركات النجوم والكواكب فاغرق الفكر فيه فسلك به الى استنضاط شيء عرض له من امور الفلك والمسألة عنه فذكر عند ذلك بيتباء وتفكر فيما كلمه فيه فرعوا ذلك وقال في نفسه لقد اسات فيما صنعت بهذا الفيلسوف وضيعت واذب حق، وحملني على ذلك سرعة الغضب وقد قالت العلماء أربعة لا ينبغي أن تكون في الملوك الغضب فإنه أجدر الحياة بصاحبه بكتا والبخ فإن صاحبه ليس بمعذور مع ذات يده والكذب فإنه ليس لاحد أن يجاوره والعنف في المحاورة فإن السفة ليس من شأنها وقد أتى إلي رجل نصح لي ولم يكن مبلغا فعاملته بضب ما يستحق وتافأته بخلاف ما يتوجب وما كان هذا جزاءه مني بل كان الواجب أن أسمع كلامه وأن لما يشير به ثم أنفذ في ساعته من يأتيه به فلما مثل بين يديه قال له يا ذيتبا ألست الذي قصط إلى تقصيره إمتي وعجزت رأيه في سيرتي بما تكلمت به آنفا؟ قال بيدبا أيها الملك الناصح الشفيق الصادق الرفيق إنما نبأتك بما فيه صلاح لك ولرعيتك ودوام ملكك نه قال له الملك يا بيدبا أهد علي كلامك كله ولا تدع منه حرفا إلا جئت به فجعل بيدبا ينثر كلامه والملك مصر إليه وجعل دب خليم كلما سمع شيئا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 إن في دوني ما كلمتك به نهية لمثلك قال صدقت أيها الحكيم الفاضل، وقد وليتك من مجلسي هذا إلى جميع أقاطينا مملكتي. فقال له أيها الملك أعفني من هذا الأمر فإني غير مطلع بتكوينه إلا بك فأعفه من ذلك فلما انفرس علم أن الذي فعله ليس برأي فضعت فرده وقال إن فكرت في أعفائك مما عرته عليك فوجدته لا يقوم إلا بك ولا ينهض به غيرك ولا يطلع به سواك فلا تخالفني فيه فأكده بيدبع إلى ذلك وكان عادة ملوك الزمان إذا استوزروا وزيرا أن يعقدوا على رأسه تاجا ويركب في أهل المملكة ويطاف به في المدينة فأمر الملك أن يفعل ببيتب ذلك فوضع التاج على رأسه وركب في المدينة ورجع فجلس بنجلس العدل والإنطاف يأخذ للدنيء من الشريف ويساوي بين القوي والضعيف ورد المظالماء ووضع سنن العدل وأكثر من العطايا والبدل وتصل الخبر بتلاميذ فجاءوا من كل مكان فرحين بما جدد الله له من جديد رأي الملك وشكروا الله تعالى على توفيق بيدبا في إزالة دبشليم عما كان عليه من سوء السيرة وتخذوا ذلك اليوم عيدا يعيدون فيه فهو إلى اليوم عيد عندهم في بلاد الهند ثم إن لما أن أخلى فكره من اشتغاله بتفشلين تفرغ لوضع كتب السياسة ونشط لها فعمل كتبا كثيرة فيها دقائق الحيل ومضى الملك على ما رسم له بيدبا من حسن السيرة والعدل في الرعية فرغبت إليه الملوك الذين كانوا في نواحيه وانقادت له الأمور على استوائها وفرحت به رعيته وأهل مملكة ثم إن بيدبا جمع تلاميذ فأحسنت صلتهم ووعدهم وعدا جميلا وقال لهم لست أشك أنه وقع في نفوسكم وقت دخولي على الملك أن كنتم إن بيدبا قد ضاعت حكمته وبطلت فكرته إذا عدم على الدخول على هذا الجبار الطال فقد علمتم نتيجة رأيي وصحة فكري وأني لم آته جهلا به لأني كنت أسمع من الحكماء قبلي تقول إن الملوك لها سكرة كسكرة الشراب فالملوك لا تفيق من السكرة إلا بموعظ العلماء وأداب الحكماء والواجب على الملوك أن يطاعدوا بموعظ العلماء والواجب على العلماء تقويم الملوك بألسنتها وتأديبها بحكمتها وإظهار الحجة البينات اللازمة لهم ليرتدوا عما هم عليه من العوجاج عن العدل فوجدت ما قالت العلماء فرضا واجبا على الككماء لملوكهم ليوقظوهم من سنة سكرتهم كالطبيب الذي يجب عليه في صناعته حفظ الأجساب على صحتها أو ردها إلى الصحة فكرت أن يموت أو أن أموت وما يقع على الأرض إلا من يقول إنه كان بيتبى الفيلسوف في زمن دف شليم الطاغي فلم يرده عما كان عليه فإن قال قائل إنه لم يتمكن من الكلام خوفا على نفسه قالوا كان الهرب منه ومن جواره أولاده والاندعاث عن الوطن الشديد فرأت أن أدود بحياتي فأكون قد أتيت فيما بيني وبين الحكماء بعد عذرا فحملتها على التزرير أو الظفر بما أريد وكان على ذلك ما أنتم معاين فإنه يقل في بعض الأمثال إنه لم يبلغ أحد مرتبة إلا بأحدى ثلاث إما بمشقة تناله في نفسه، وإما بوضعة في ماله أو وقت في دينه ومن لم يرتب الأهوال لم ينل الرغائب إن الملك دفشاليم قد برثت لساني في أن أضع كتابا فيه ضروب الحكم فليضع كل واحد منكم شيئا في أي فن شاء وليعرضه عليه لأنظر مقدار عقله وأين بلغ من الحكمة فهم قالوا أيها الحكيم الفاضل والنبيب العاقل والذي وهب لكما منحك من الحكمة والعقل والأدب والفضيلة ما خطر هذا بقلوبنا ساعة قط وانت رئيسنا وفاضلنا وبك شرفنا وعلى يدك انت ولكن سنجد انفسنا فيما امرت ومكث الملك على ذلك من حسن السيرة زمانا يتولى له ذلك بيدبا ويقوم به فبين الملك برشالين لما استقر له الملك وفقط عنه النظر في امور الاعداء لما قد كفه ذلك بيدبة صرف همته إلى النظر في الكتب التي وضعتها ثلاثة الهند لآبائه وأجداده فوقع في نفسه أن يكون له أيضا كتاب مشروف ينسب إليه وتذكر فيه أيام كما ذكر آباؤه وأجداده من قبله فلما عتم على ذلك علم أنه يقوم ذلك إلا بيتبة فدعه هو به وقال له يا بيلبة انك حكيم الهند وفيلسوفه واني فكرت ونظرت في خزائن الحكمة التي كانت للملوك قبلي فلم ارى فيهم احدا الا وضع كتابا تذكر فيه ايامه وسيرته وينبئ عن ادبه واهل مملكته ما وضعته الملوك لانفتها وذلك لفضل حكمة فيها ومنهما وضعته حكماءها وأخاف أن يلحقني ما لحق أولئك مما لا حيل ولا يوجد في خزائن كتاب أذكر به بعد وينسب إلي كما ذكر من كان قبلي بكتبهم وقد أحدث أن تضع لي كتابا بليغا تستفرغ فيه عقلك يكون ظاهره سياسة العن وتدريبها على طاعة الملوك وضطنه أخلاق الملوك وسياساتها أهل الرعية بذلك عني وعنهم كثير مما نحتاج إليه في معاناة الملك وأريد أن يبقى لي هذا الكتاب من بعدي وأن يكون ذكرا على غابر الدهور فلما سمع بيدابا كلامه خرى له ساجدا ورفع رأسه وقال أجه الملك السعيد جد على مجمك وغاب نحسك ودامت ايامك ان الذي قطب عليه الملك من جودة القريحة ووفور العقل حرفه الى عال الامور وثمت به نفسه وهمته الى اشرف المرات بمنزلة وابعدها غاية وادم الله سعادة الملك واعانه على ما عزم من ذلك واعانني على بلوغ مراده، فليمر الملك بما شاء من ذلك فإني صائر إلى غرض مجتهد فيه برأي قال له الملك يا قيدباء لم تزل موصوفا بحسن الرأي وطاعة الملوك في أمورهم وقد اختبرت منك ذلك واخترت أن تضع هذا الكتاب وتعمل فيه فكرك وتجهد فيه نفسك بغاية ما تجد إليه السبيل وليكن مشتملا على الجد والهزل واللهو والحكمة والفلسفة والموعب فكفر له بيدبا وسجد وقال قد أدت الملك أبام الله أيامه إلى ما أمرني به وجعلت بيني وبينه أجلا قال وكم الأجل قال سنة قال قد أجلتك وأمر له بجائزة سنية تعينه على عمل الكتاب فبقي بيدبا مفكرا في الأخذ فيه وفي أي صورة يكتبئ بها فيه وفي وضعه ثمين بيدبا جمع كلامي وقال لهم إن الملك قد ندبني إلى أمر فيه فخري وفخركم وفخر بلادكم وقد جمعتكم لهذا الأمر ثم لهم ما سأل الملك من أمر الكتاب والغرب الذي قصد فيه فلم يقع لهم الفكر فيه فلما لم يجد عنده ما يريد فكر بصدل حكمته أن ذلك أمر إنما يتم باستفراض العقل وإعمال الفكر وقال أرى السفينة لا تجري في البحر إلا بالملاحين لأنهم يعدلونها وإنما تسلق المجة بمدبرها الذي تفرد بإمرتها ومتى ششنت بالركاب الكثيرين وكثر الملاحوها لم يؤمن عليها من الغرق ولن يذل يفكر فيما يعمله في باب الكتاب حتى وضعه على الانفراد بنفسه مع ردل من تلاميذ كان يثق به فخلى به منفردا معه بعد أن أعد شيئا من الورق الذي كانت تكتب فيه الهند ومن القوت ما يقوم به وبتميذه تلك المدة وجلس في مخصورة ورد عليه من الباب فما بدأ في مغم الكتاب وتصنيفه. ولم يزل هو يملي وتلميذه يكتب ويرجع هو فيه حتى استقر الكتاب على غاية الإتقان والإحكام ورتب فيه خمسة عشر بابا كل باب منها قائم بنفسه وفي كل باب مسألة والجواب عنها ليكون لمن نظر فيه حظ من التطفرة والهداية وضمن تلك الأبواب كتابا واحدا سماه كتاب كليلة ودنة ثم جعل كلامه على ألسن البهائين والسباع والطير ليكون ظاهره لهوا للخواص والعوام وباطنه رياضة لعقول الخاصة وضمنه أيضا ما يحتاج إليه الإنسان من سياسة نفسه وأهله وخاصة وجميع ما يحتاج إليه من أمر دينه ودنياه وآخرته وأولى ويحطه على حسن طاعته للملوك ويجنبه ما تكون مجانبته خيرا ثم جعله باطنا وظاهرا كرسم سائر الكتب التي برسم الحكمة فصار الحيوان لهوا وما ينطق به حكما وأدبا فلما ابتدأ بيدبا بذلك جعل أول الكتاب وصف الصديق وكيف يكون الصديقان وكيف تقطع المودة الثابتة بينهما لحيلة ذن وأمر تلميذه أن يكتب على لسان بيدبة، مثلما كان الملك شرط في أن يجعله لخوا وحكمة فذكر بيدبة أن الحكمة متى دخلها كلام نقل أفتدها واتجهلت حكمتها فلماذا هو وتلميذه يعملان الفكر فيما سأله الملك حتى فتق لهم العقل أن يكون كلامهما على لسان بهيمين ترقع لهما موضع اللهو والهزل بكلام البهائم، وكانت الحكمة ما نتقاد، فأصرت الحكماء إلى حكمة وتركوا البهائم والله، وعلموا أنها السبب في الذي وضع لهم بيدبا، وملت إليهم الجهال عجبا من محاورة باتيمتين ولم يشكوا في ذلك وتخذوه له وتركوا معنى الكلام أن يفهموا. ولم يعلم الغرض الذي يهوضي عليه لأن الفيلسوف إنما كان غرضه في الباب الأول أن يخبر عن تواصل الإخوان كيف تتأكد المودة بينهم على التحفظ من أهل السعاية والتحرد من يوقع العداوة بين المتحابين ليجر بذلك نفعا إلى نفسه فلم يزل بيدبا وتلميذه في المقصورة حتى استتمع عمل الكتاب في مدتكنا فلما تم الحول أنفذ إليه الملك أن قد جاء الوعد فماذا صنعت؟ فأنفذ إليه بيجبا إني على ما وعدت الملك فليأمرني بحمله بعد أن يجمع أهل المملكة لتكون قراءتي هذا الكتاب بحضرتهم فلما رجع رسول إلى الملك سر بذلك ووعده يوما يجمع فيه أهل المملكة ثم ندى في أقاف بلاد الهند ليحضروا قراءة الكتاب فلما كان ذلك اليوم أمر الملك أن ينصب لبيتبا سرير مثل سرير وكراسي لأبناء الملوك والعلماء وأنفس فأحضرا. فلما جاءه رسول قام فلبس الثياب التي كان يلبسها إذا دخل على الملوك ويلمسون السود وحمل الكتابة البيضة. فلما دخل على الملك وثب الخلائق بأدمعهم وقام الملك شاكرا. فلما قرب من الملك كفر له والسجد ولم يرفع رأسه فقال له الملك يا بيدبة ارفع رأسك فإن هذا يوم غنائم وفرح وسرور وأمره الملك أن يجلس فحين جلس لقراءة الكتاب سأله الملك عن معنى كل باب من أبواب الكتاب وإلى أي شيء قفض فيه فأخبره بغربه فيه وفي كل باب فازداد الملك منه تعدبا وسرورا فقال له يا بيدبا ما الذي في نفسي وهذا الذي كنت أطلب فاطلب ما شئت وتحكم وعدوت أي تجاوز فدع له بيدبا بالسعادة وطول الجد والجد بالفتح العظمة والحظ وقال أيها الملك أما المال فلا حاجة لي فيه وأما الكسوة فلا أختار على لباسي هذا شيئا، ولكت أخل الملك من حاجة. قال الملك إذا داب ما حاجتك فكل حاجة لك مقبية. قال يأمر الملك أن يدون كتاب هذا كما دون آباؤه وأجداده كتبهم ويأمر بالمحافظة يعني فإني أخاف أن يخرج من بلاد الهند فيتناوله وله أهل فارس إذا علم به. فالملك يأمر أن لا من بيت الحكمة ثم دع الملك بتلاميذه وأحسن لهم الجوائز. ثم لما ملك كثرة أنو وكان مستأثرا بالكتب والألم والأدب والنظر في أخبار الأوائل وقع إليه خبر الكتاب فلم يقر قراره حتى بعث برزوي الطبيب وطلطف حتى أخرجه من بلاد الهند فأقره في خزائل شاس باب بعثة بردوي إلى بلاد الهند في تحصيل هذا الكتاب الحمد لله الذي بيده مفاتيح غيبة وإليه منتهى كل علم وغاية الدالي على الخير المسبب كل فضيلة ألهم عباده كل ما يقربهم إليه من نوافل الخيرات ونوان البركات أمر الله تعالى عباده من العلم والحكمة إذ أمرهم بالشكر له ليستوجبوا بذلك المزيد منه ويسارعوا فيما يرضيه عنهم تبارك الله رب العالمين وقدعنا الله لكل مسبب علة ولكل علة مجرى يجريها الله تعالى به على يد عبد من عبيد ويقدرها له على أيام دولته وأيام عمره وذلك أما كان من علم انتساخ هذا الكتاب ونقله من أرض الهند إلى مملكة فارس. إنهم أنهم الله كثرة أنوشروان للبعث في نقله ونفذه. ينهو كان أكبر ملوك الفرس وأكثرهم حكمة وأسهلهم رأيا وأرشدهم تدبيرا وأحبهم للعلوم وأبحثهم عن مكان للعلم والأدب وأحرفهم على الخير وتقر به إلى الله تعالى. وإلى اقتناء ما يزينه بزينة الأدب من طالب الأدب والعلم في معرفة الخير والشر والنفع والضر والصديق والعدو ولم يكن يعرف ذلك إلا بنور الله تعالى في سياسته عبيده وبلاده لإقامة رعيته وأموره وهو الملك المعظم في قوم كثرة المتزين بزينة البهاء الصادم الماجد الرشيد السعيد الذي لم يعدله أحد مما مضى قبله من نلوك الفرس الناقد البصير الكامل الأدب المعينة له نفسه على التماس فروع الحكم المستعين بنور العقل وجودة الفكر الذي اختص الله تعالى بهذه الخصال المحمودة وزينه بزينة الكرامة وتوده بهذه النعمة السادغة حتى أذعنت له الرعية وخضعت لسلطانه البرية وصفت له الدنيا ودانت له البلاد وانقادت له الملوك وركنت إلى طاعته وخدمته ومنعفحته وذلك منحة من الخالق جل وعلا قسمها له في دولته وجمله بها في أقطار مملكته فظينا هو ذات يوم في عنفان ذولته وشموخها. وعزة مملكته وقعتها فيها إذ أخبره بعض دلسائه أن عند بعض ملوك الهند في خزائنه كتابا من تأليف الحكماء وتصانيف العلماء واستنباط الفضلاء وقد فصلت له غرائب من عجائبه الموضوعات على أفواه البهائم والطير والوحش والهوام وخشاش الأرض مما تحتاج إليه فضلاء الملوك لسياسة رعيتها ونظام أمور ممالكها وتدبيرها فدعت الحاجة إلى قنائه ونفها فلما تم علمه وانتظم فأل وزراءه أن يتقدموا ويجتهدوا في تطلب رجل كامل عالم أديد قد جمع الفضائل بحذافيرها ونسب إلى الكمال من أهل الصنفين المذكورين. إما كاتبا نحريرا أو طبيبا فيلسوفا ماهرا قد أدبته التجارب عارفا بلسان الفارسية خبيرا باللغة الانبية يكتب بينا جميعا حريصا على العلم مجتئدا في الأدب مواظبا على الطب أو الفلسفة فيأتوه به فخرج أن مشهورته ووزراؤه مسرعين فبحثوا عن من هذه صفته فوجدوه وظفر به فإذا هو شاب جميل الوجه كامل العقل والأدب ذو حسب وطناعة شريفة يعرف بها هي الطب وكان مهرا للفارسية والهندية وهو بردوي ابن أزهر الفيلة وكان من فضلاء أطباء فارس فأحضر بين يدي الملك كثرة فخر ساجدا وعفر وجهه طائعا للملك فقال له الملك إني قد اخترتك لما بلغني من فضلك وعلمك وعقلك وحرصك على طلب العلم حيث كان وقد ولغني عن كتاب بالهند مخزون في خزائنهم وقص عليه قصة وما بلغه عنه وقال له تجهل فإني مرحلك إلى أرض الهند فطلط في ذلك بعقلك وحسن أدبك ونافذ رأيك لاستخراج هذا الكتاب من خزائنهم ومن قبل علمائهم وحكمائهم تاما كاملا مكتوبا للفارسية فترتفده أنت وتفيدنا إيا وما قدرت عليه من كتب الهند مما ليس في خزائمنا منه شيء فاحلله معك وقد أمرنا أن يطلق لك من أموالنا ما تختار وتحتاج إليه فإذا نفد ما ترتضحبه فاكتب إلينا نندك بالمال وإن كثرت فيه النفقة فإن جميع ما في خزائيننا مبذول لك في طلب العلوم وهذا الكتاب فطب نفسا وقر عينا وعدل في ذلك ولا تقصر في طلب العلوم وعمل على مسيرك إن شاء الله تعالى قال بردوي أيها الملك أشت دهرا طويلا سعيدا وملكت الأقاليم السبعة في خفض ودعة مؤيدا منصورا إن أنا عبد من عبيدك وسهم من سهامك فليرمي بي الملك حيث شاء من الأرض من بعد أن يأذن الملك أدام الله أيامه في غطة وسرور أن يعقد لي مجلساً قبل السفر يحضره الخواص ليعلم أهل الطاعة والمملكة ما استخطني به الملك ورآني اهلا له ونوه باسمي فليفعل ذلك منعما على العبد الطائع فقال الملك يا بردوي قد رأيتك لذلك اهلا واجبتك الى ما طلبت وازنت لك فيما سألت فاسعل من ذلك حسب ما تراه موافقا لك منوعا بسمك ثم خرج بردوي من بين يدي الملك فرحا منصورا وأعد له الملك يوما أمر أن يجمع له فيه أهل مملكة وخواصه مرأي دولته ثم أمر أن ينصب له منبر فنصب ورقي عليه بردوي ثم قال أما بعد فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق برحمته ومنع على عباده بفضله وكرمه ورزقهم من العقل ما يقدرون به على إصلاح معايشهم في الدنيا ويدركون به استنقاذ أرواحهم من العذاب في الآخرة وأنظر ما رزقهم الله تعالى ومن به عليهم العقل الذي هو الدعامة لجميع الأشياء والذي لا يقدر أحد في الدنيا على إخلاح معيشته ولا إحراز نفع ولا دفع ضرر إلا بصيبه من الخالق المبدع الواحد الأحد وكذلك طالب الآخرة الزاهد المجتهد في العمل المنجي به نفسه من عماية الضلال لا يقدر على إتمام عمله وإكماله ولا يتم ذلك إلا بالعقل الذي هو السبب الموصل إلى كل خير والمفتاح لكل سعادة والمبلغ إلى دار الخلود فليس لأحد عنه هنا ولا بغيره اكتفاء والعقل غريزي مطبوع ويتزايد بالتجارب والآداب وغريزته مكنونة في الإنسان كاملة فيه كمون النار في الحجر فإنما طبيعتها فيه كاملة لا تظهر ولا يرى ضوءها حتى يقدحها قادح من غيرها فإذا قدحها ظهرت طبيعتها بضوئها وحريقها كذلك العقل كامل في الإنسان لا يظهر حتى يظهره الأدب وتعطده التجارب فإذا استحكم كان أولى بالتجارب لأنه هو المقوي لكل فضيلة والمعين على دفع كل رزيلة فلا شيء أفضل من العقل إذا من الله تعالى على عبده به وأعانه على نفسه بالمعظمة على طرق الأدب والعلم والحرص على ذلك ومن رزق العقل ومن به عليه وأعين على صدق قريحته بالأدب حرص على طلب سعد جد. وأدرك في الدنيا أمله وحاز في الآخرة ثواب الصالحين فالعقل هو المقوي للملك على ملكه لأن السوقة والعوام لا يفضحون إلا بإضافة ينبوع العدل الصائب عن العقل لأنه سياج الدولة وقد رزق الله ملكنا استعيد كثرة أنو من العقل أفضل الحظ وأجدله ومن العلم أجمله وأكمله ومن المعرفة بالأمور أصودها وسدده من الأفعال إلى أسدها ومن البحث عن الأصول والفروع إلى أنفعها وبلغه من فنون اختلاف العلم وبلوغ منزلة الفلسفة ما لم يبلغه ملك قط من الملوك قبله وكان هو القابل لذلك بجودة المادة القابلة لانطباع الصور فبلغ بذلك الرتبة القصوى في الفصل على من مضى من الملوك قبله حتى كان فيما طلب وضحس عنه وسمت إليه نفسه من العلم أن بلغه عن كتاب بالهند من كتب فلاسفتها وعلمائها مخزون عند ملوكهم أعلم أنه أصل كل أدب ورأس كل علم ودليل على كل من ومفتاح عمل الدنيا وعلمها ومعرفة النجات من أحوالها والمقوي على جميع الأمور والمعين على ما يحتاج إليه الملوك في تدبيرهم لأمور ممالكهم وآداب السوقة فيما يردون به ملوكهم ويصلحون به معايشهم ذلك الكتاب هو كتاب كليلا ودمة فلما تيقن ما بلغه عن ذلك الكتاب وكشف عما فيه من المنافع من تقوية العقل والأدب رآني أهلا لذلك وندبني إلى استخراجه والله الموفق والسلام فعند ذلك ظهر للملك علمه ونجابته وشهمته فسر بذلك سهورا شديدا ثم عمر الملك عند ذلك بإحضار المنجمين وأن له يوما سعيدا وطالعا صالحا وساعة مباركة ليتوجه فيها فاختاروا له يوما يسير فيه وساعة صالحة يخوض فيها فسار بردويه بطالع سعب وحمل معه من المال عشرين جرابا كل جراب فيه عشرة ألاف دينار وتوجه جادا في طلب حاجاته نهاراً وليلا حتى قدم بلاد الهند فجعل يطوف بباب الملك ومجالس السوق ويجالس الحكماء ويسأل عن خواص الملك والأشراف من جلساء والعلماء والفلاسفة. وجعل يخشع في مجالسهم ويتلقهم بالتحية والسلام ويخبرهم أنه رجل غريب قدم بلادهم لطلب العلم والأدب والبحث عن ورياضته به، وأنه محتاج إلى معونتهم فيما يطلب من ذلك. كان سألهم بذل دعائه به ببلوغ آماله مع شدة كتمانه لما قدم بسببه ودفنه لسره. فلم يزل كذلك زمانا طويلا يتأدب على علماء الهند بما هو عالم بجميع، وكأنه لا يعلم منه شيئا. وهو بين ذلك يفتر بغجة وحاجة في أثناء ذلك يبحث في مطلوبه بحنكة وسياسة وعفة ونذاه وتخذ في تلك الحالة لطول مقامه أصدقاء أصفياء كثيرين كلهم من أهل الهمد من الأشراف والعلماء والفلاسف والسوق ومن أهل كل طبقة وصنع وكان قد اتخذ من بين أصدقائه وأصفيائه رجلا واحدا استفاه لسره واختصه لما شؤته لما ظهر له من فضله وأدب وحكمته وفهمه وكتمانه لسره ولما استبان له من صحة إخائه وكان يشاوره في الأمور ويرتاح إليه في جميع ما أهمه إلا أنه كان يكتم عنه الأمر الذي قدم من أجله حتى يبلوه ويختبره وينظر هل هو أهل أن يطلعه على سر ولم ينزل يبحث عن ويتتهد في أمره حتوثق به وثوق الأكثاء بالأكثاء وعلم أنه محل لكشف الأسرار الجليلة الخطيرة وأنه مأمون على ما يستودع من ذلك غير خائم صديق ثم زاد له إلطافا وبإحتفاء وعليه حلوا إلى أن حضر اليوم الذي رجى فيه بلوغ أمنيتك وظفر بحاجته مع طول الغيبة وعظم النفقة في استلطاف الإخوان ومجالستهم على الطعام والشراب وأنه لما وثق بصديقه الهندي الذي تقدم ذكره وأنس به وثبر عقله واطمئن إليه في سره قال له يوما وهما خاليان يا نريد أن أكتمك من أمري فوق الذي كتمتك لأنك أهل لذلك تعلم أن لأمر قدمت بلادكم وهو غير الذي يظهر منه والعاقل يكتفي من الرجل بالعلامات من مظلة وإشارة فيعلم ذلك ويعلم سر نفسه وما يضمره قلبه فقال له الطبيق الانبي إن وإن لم أكن بدأتك وأخبرتك بما له وإياه تريد وإليه قصت وأنك تكتن ما تطلبه وتظهر غيره فما خفي علي ذلك منك ولا ذهب عني ما كتمت ولكن لرغبتي فيك وفي إخائك كرت أن أواجهك بذلك وأفاجئك به لأني قد ظهر لي ما وذان لي ما أنت له مغزن فأما إذ قد أظهرت ذلك وأصفحت به من نفسك فإن مخبرك عن نفسك ومظهر لك سررة أمرك ومعلمك عن سر حاجتك التي قدمت بسببها وأطلك مقامك في طلبها وذلك أنك إنما وطئت أرضنا وقدمت إلى بلادنا لتسلبنا كهوزنا النفيسة فتذهب بها إلى بلادك وتسر بها ملكك وكان قدومك إلينا بالمكر ومصادقتك لنا بالشبيع ولكني لما رأيت صبرك ومعرضتك على طلب حاجتك وتحفظي من أن ترسقط في الكلام مع طول مكثك عندنا على كتم أمرك بشيء يستذل به على سريرتك وأمورك إذت رغبة في إخائك وثقة بعقلك وأحبثت مودتك فإن لم أرث رجال رجلا هو أرثم منك عقلا ولا أحسن أدبا ولا أصبر على طلب العلم ولا أكتم لسر ولا سيما في بلاد عربة ومملكة غير مملكتك وعند قوم لا تعرف سننهم ولا شيمهم وإن عقل الرجل لا يبين في خصال ثمان الأولى منها الرزق والثانية أن يعرف الرجل نفسه فيحفظها وثالثة قاعة الملوك والتحري بما يرضيهم والرابعة معرفة الرجل موضع سر وكيف ينبغي أن يطلع عليه صديق والخامسة أن يكون على أبواب الملوك أديبا مليقا اللسان والسادسة أن يكون للسره ولسر غير حافظا والسابعة أن يكون على لسانه قادرا فلا يتكلم إلا بما يأمن تبعتك